بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله محمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا ميهده الله فلا مضللة وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصلق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدية هي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك آمين هذا هو الدرس التاسع والستون من سلسلة شرح الدرر البهية لإمام الشوكاني ونحن في كتاب الحدود وبعد أن أخذنا في الدرس السابق بعض الكلام على حد الزنا نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى على حد السرقة وحد القذف. فأما السرقة فقال فيها المصنف رحمه الله تعالى من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى ويكفي الإقرار مرة واحدة أو شهادة عدلين ويندب تلقين المسقط ويحسم موضع القطع وتعلق اليد في عنق السارق ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب ولا قطع في ثمر ولا, في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع وقد ثابت القطع في جحد العارية أما قوله من سرق مكلفا مختارا فلا بد من هذا الشرط لأن شرط تعلق الأحكام الشرعية كلها بالإنسان هو التكليف والتكليف هو أن يكون الإنسان مسلما بالغا عاقلا خاليا من موانع التكليف وموانع التكليف متعددة منها الإكراف ومنها ذهاب العقل ومنها الصبة يعني عدم البلوغ وموانع متعددة ومنها الموانع مختلف فيها كالسكر وغير ذلك فإذن كلمة مختار هي داخلة في الحقيقة في كلمة مكلف فالمكلف هو مختار في الحقيقة لأن الإكراه من موانع التكليف هذا محل اتفاق بين المسلمين ولا خلاف فيه أما قوله من حرز فهذا قد وقع فيه شيء من الخلاف بين المسلمين فأما من ذهب إلى أن السارق لا يقطع إلا إذا كان المسروق في حرز أي كان مالا محرزا محرز عليه بخلاف المال الشائع الذين ذهبوا إلى هذا القول استدلوا بحديث أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أو حديث صحيح وفي أنعمري بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل عن الحريسة التي تؤخذ من مراتئها. الحريسة التي تؤخذ من مراتئها. الحريسة يقصد بها يعني ذلك الشيء المحروس التي تؤخذ من مراتئها. قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال. فيها ثمنها مرتين وضرب نكال أو وضرب النكال. يعني هذا يؤخذ منه. أن يؤخذ منه جواز التأديب بأخذ المال وقد تكلمنا عن هذه المسألة في باب الزكاة لما قلنا بأن الممتنع عن الزكاة تؤخذ منه هذه الزكاة ويؤخذ معها شطر ماله وقلنا هذا دليل على جواز الأخذ جواز التأديب الحاكم بأخذ شيء من المال خلافا لمن أنكر ذلك فذلك الحديث وهذا الحديث كلهما يدل على هذه المسألة وضرب نكال يعني شيء من التأذير والتأديب الضرب ينكل فيه بذلك الرجل قال وما, وما أخذ من عطنه العطن هو اللذي المحل الذي تجمع فيه الدواب مثل الإستبل وغيرها ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ففيه القطع يعني الذي أخذ مثلا ماشية سرقها, سرقها السارق وهي في مراتعها ترتع هذا يردها ويرد ثمنها يعني يرد ثمنها مرتين يك ويضرب يعني تأزيرا لهم بخلاف الذي يأخذها من عطنها أي من مكان محرز ففي هذه الحالة يقطع آه يجب فيه القتل اللي هو قطع اليد اليوم كما سئتينا إن شاء الله تعالى إذ قال إذا بلغ ثمنها ثمن المجل وسئتينا في الكلام على قضية ربع الدينار قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها الآن لما سأل عن الماشي يسأل عن الثمار قال من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء يعني الذي أخذ من الثمار شيئا فأخذ ما أكله فقط ولم يتخذ خبنة أي لم يضع شيئا من زلك الثمار التي أخذها في حضنه هذا ليس عليه شيء مفهومه على العكس من ذلك الذي أخذ من حضنه يعني أخذ شيئا كثيرا من تلك الثمار حتى أخذها في حضنه فهذا فيه فيه ما فيه وهو ما سيأتينا في فيما بعد. قال ومن يحتمل يعني من يحتمل شيئا مثل تلك الثمار فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال كما سبق لنا وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يأخذ من ذلك ثمن المجن الآن الثمار التي فوق النخلة أو التي فوق الشجرة عندك ثلاث حالات إما أن يأخذ منها الآخذ غير ما يكفيه للأكل أكل منها أزاد هذا ليس عليه شيء مطلقا. الحالة الثانية يأخذ منها ويحتمل يعني يأخذ منها شيئا يحمله هذا يؤدي ثمنها مرتين ويضرب أي يعزر بالضرب النكال الحالة الثالثة إذا كانت هذه الثمار لا في الشجرة بل كانت في أجرانها الأجران هي المكان الذي تجمع فيه الثمار مثل البيض هو المحل الذي تجمع فيه ماذا؟ لتجمع فيه القمح والحمطة وغير ذلك إذا كان سمى يعني ها هو محل الشاهد هو أنها في حرز في هذه الحالة إذا أخذ منها فإنه يجب عليه القطع إذا كانت ثمن مجن فصايدا كما سيئتنا إن شاء الله تعالى الآن قد يقول قائل ولكن هذه الشجر هذا الشجر الذي قال بصل الله عليه وسلم أنه إذا احتمل, إذا احتمل منه فما فيش القطع ولكن فيه فقط ثمان مرتين والضرب النكال هذه الشجر أليس قد أحرزه صاحبه أو للينا فرض أن صاحبه قد أحرزه مثلا بنى حائط نفسه من هذه الأشجار والأخر تسلق الشجرة ثم أخذ من تسلق الحائط ثم أخذ من الشجرة في هذه الحالة وش يقطع ولا لا يقطع؟ في هذه, في هذه الحالة يقطع لما؟ لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال هذا الحديث يحمل على ما كانت عليه حالة المدينة في ذلك الوقت وذلك أنه في ذلك الوقت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانت الأشجار المثمرة ما يعملون لها حيطان تمنع من يأخذ منها بل كانت هكذا فلذلك لما كانت حالتها بهذا الشكل فإنها ليست في حرز فإذا كانت في حرز بأن بني عليها سور يمنع المانع منها في هذه الحالة فإن من أخذ منها يكون قد أخذ مالا من حرز هو عليه فيجب عليه القطع <تصفيق> هذا من الأدلة التي استدل بها القائلون بهذه القضية واستدلوا أيضا بحديث حديث عند الإمام أحمد وعند أهل السنن وهو حديث صحيح وفيه لا قطع في ثمر ولا كثر الثمر معروف والكثر هو جمار النخل هو جمار النخل الذي يكون في النخلة دي دي. لا قطع فيه هذا هذا الفهم لا يفهم هذا الحديث إلا بالحديث السابق معناه أنه لا قطع فيه لأنه غير محرز ليس مالا محرزا ولكنه يرفضك في النخلة هذا إذا أخذت منه فليس فيه قطع إذا ذهب الجمهور إلى اعتبار الحرز في وجوب القطع وذهب طائفة من أهل الحديث ومنهم الإمام أحمد والإمام إسحاق وغيرهم إلى عدم اعتباره وقالوا لا مش بالضر من ما استدلوا به على عدم اعتبار الحرز حديث صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد على, عهدي على خميصة لي خميصة وعحد النوم الثوب كان نائما عليها في المسجد قال فسرقت فأخذنا السارقة فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقلت يا رسول الله أفي خميصة؟ ثمن ثلاثين درهماً أنا أهبها له قال فهل لا كان قبل أن تأتيني به هذا محل الشاهد فيه ججد الحواج المسألة الأولى هي التي نحن فيها نجيبها والمسألة الثانية هي قضية أنه الحدود إذا وصلت إلى الحاكم فلا تجوز الشفاعة فيها لكن همنا الآن من هذا الحديث ما هو هو قال لك سيدي هذا المال الذي قطع فيه هذه الخميصة التي سرقت وقطع فيها السارق قال لك هذا ليست في حرز قال لك ليست في حرز ولكن الناظر والمتأمل في الحديث كما ذكر الإمام الشوكاني وغيرهم الأئمة يرى بأن هذا نوع من أنواع الحرز غير ما هو الحرز تعريف الحرز اللي وقع فيه الخلاف فهذا نوع من أنواع الحرز لممكن بأن إذا وضع في المسجد كون المال موضوع في المسجد فهذا نوع من أنواع الحرز وفوق ذلك هذا المال صاحبه مضطجع عليه نائم فوقه فليس هناك حرز أكثر من هذا الذين عرفوا الحرز بتعريف آخر هم يقول لك الحرز وبحالك يكون المال في صندوق أو في بيت مغلق أو في شيء من هذا القبيل واعتبروا بأن بهذا الشكل الموضوع بهذا الشكل في المسجد ليست في حرز والصحيح أننا إذا اعتبرنا المفهوم الواسع لكلمة حرز فإننا لا بد أن نعتبره في وجوب القطع وكذلك استدلوا أيضا بحديث أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا ترس تعرفونه وذلك الشيء الذي يضعه, يضعه المجاهد أو المقاتل في يده ليحتمي به من سهام الأعداء ونبالهم وضرباتهم إلى قال سرق ترس من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم الصفة هي أي, أي مكان في المسجد مظلل معروف صفة إذا إذا أطلق قطرة معروفة هي الصفة التي كان يجلس فيها الفقراء ولكن هذا الحديث يدل على أن كان واحد الصفة خاصة بالنساء. مقصود هذا السارق سارق ترس من صفة النساء وثمنه ثلاثة دراهم فقطعه قطعه فيها في هذا الترس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أيضا هذا ليس محرزا إلى آخره فنقول نفس الجواب وهو أنه ما دام في المسجد فإن ذلك نوع من أنواع الحج. <تصفيق> جيد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ربع دينار فصائدا يعني إذا من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصائدا فإنه يجب في القطع ربع دينار فصائدا دليل هذا التقييد حديث عائشة رضي الله عنه في الصحيحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصائدا حديث صحيح وصريح في المسألة وأيضا عند الإمام أحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذين ثلاثة دراهم والدينار هو 12 درهما يعني الدينار كان دائما في الأصل في المعاملات المالية هو الدينار لأنه هو الذهب وأما قيمة الدرهم بالمقارنة مع الدينار فتختلف باختلاف الأعصار فهي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في زمن بني أمي شيء آخر في زمن العباسين شيء آخر إلى آخره لكن الثابت هو ثمن الدي الدينار ثمن الذهب كما هو الحال في هذا الزمان أيضا ففي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار الواحد كان يساوي كم؟ يساوي 12 درهما وعليه ربع دينار يساوي ثلاثة درهم وإذا فهمت بهذه الرواية التي عند الإمام أحمد التي بينت لنا آه كم كان يساوي الدينار من دراهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بهذا الحديث نفهم أنه لا تعارض بين الأحاديث التي فيها القطع في ربع دينار فصائدا والأحاديث اللي فيها القضا في ثلاثة دراهم فصائدا لأن ربع دينار يساوي ثلاثة دراهم. فاذا لا تعارض أصلا خلافا لمن قال بالتحارب. الآن لا شك أن بما أن بعض الروايات فيها التحديد بربع دينار وروايات أخرى فيها تحديد بثلاثة دراهم بعض الأئمة قالوا جمهور الأئمة قالوا بربع دينار يعني إذا بلغ المال ربع دينار فصاعدا يقطع فيه وبعضهم قالوا بثلاثة دراهم إذا بلغ المال ثلاثة دراهم فصاعدا يقطع أصلا هذا الخلاف لم يكون, لي يكون له فائدة لو أن الدينار والدرهم يعني الصرف اللي بين الدينار والدرهم لا يتغير ولكن لما كان يتغير والدينار تيسوا في بعض الأوقات عدداً من الدراهيم في أوقات أخرى عدداً آخر من الدراهيم فإن هذا الخلاف أصبح ذا فائدة اللي قالوا بثلاثة دراهم ماشي هم اللي قالوا بربع دينار لكن الصحيح في هذه المسألة كما في مسألة الزكاة التي أسلفنا سابقاً في كتاب الزكاة هو نصاب الزكاة أن العبرة بماذا؟ العبرة بالدينار بالدنانير أي بالذهب وعليه فنقول يقطع في ربع دينار فصائداً كما قال مصنف رحمه الله تبارك وتحدي وأيضاً هذا ثبت عن عدد من الصحابة ثبت عن الخلفاء الأربعة أنهم قطعوا في ربع دينار فصاعدا وثبت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم ورغم أن المسألة بهذا الوضوح في الصحيحين وغيرها فإن في المسألة مذاهب متعددة أوصلها ابن حجر في فتح الباري إلى 20 مذهبا كل واحدة شنو تيقب 20 مذهبا ولخصها الشوكان في نيل الأوطار فأوصلها إلى 12 مذهباً برد بعض المذاهب إلى بعضها الآخر فأوصلها إلى 12 مذهباً والصحيح منها كلها هو هذا الذي ذكر بعض الذين خالفوا في هذه القضية استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبلة فتقطع يده فهمت؟ فقالوا إذن البيضة أو الحبلة هذا لا يساوي ربع دينار فقالوا إذن يقطع في كل شيء كيف ما كان السارق يقطع فهمت؟ لكن الأعمش اللي هو من رواة هذا الحديث ماذا قال قال كانوا يرون أنها بيضة الحديد مش المقصود البيضة العادية لكن كانوا يرون أنها بيضة الحديد والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي ثلاثة دراهم. هكذا أخرجه الإمام البخاري وغيره. فكان يقول هذا الحبل رأنا مقصود بها واحد الحبل اللي يساوي ثلاثة دراهم. وهذا البيضة مقصود بها بيضة الحديد وعليها رعت تسوى وبدينا نرفع الفوق لكن كما قال الإمام الشوكاني وهو يعني فائدة رطيفة هذا لا يناسب مقام المبالغة التي ورد بها الحديث. فهمت؟ يعني إذا كانت فعلاً البيضة المقصودة بالحديث هي بيضة الحديد التي تساوي هذا الثمن والحبل هو هذا الحبل الذي تساوي واحدة الثمن غالي فبقى هذه المبالغة لا شيء فائدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارقة يسرق البيضة فتقطع يده يعني من باب آش من باب تنفير والبيان أن هذا الشيء أن هذا السارقة شيء يعني مستهجن لدرجة أنه انظر لهذا السارق يسرق شيئا حقيرا، يك، فرغم حقارتيه تقطع يده في هذا الشيء الحقير فإذا مقام المبالغة يتنافى مع هذا التأويل الذي يجعل البيضة والحبل المذكورين في الحديث ذا ذوي أهمية. فإذا قالوا یعني الصحيح في هذه القضية ولا في رد الاستجلال بهذا الحديث أن يقال أن هذا الحديث جاء في معرض المبالغة فقط و في ما لا قطع فيه بمنزلة ما فيه القطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع القطع أحد النوع من الطير المفحص دياله ذاك المكان دياله ذاك العشيش دياله واش فعلًا يعني اللي بنى المسجد ولو يكون قد هكذا راه عنده واحدة الأجر وكذا وكذا معنى المسجد لا يمكن أن يكون هكذا لا يمكن أصلا أن يكون بهذا الشكل فهذا باب المبالغة يعني اللي بنى مسجد مطلقا فكذلك السارقة نفس الشيء هي مقام المبالغة يقتضي أنه السارق اللي يسرق شيئا حقيرا يصل إلى درجة أنه يساوي ربع دينار مثلا فإنه تقطع فيه يده وأنزل منزلة ما وأنزل الذي لا تقطع فيه اليد منزلة الذي تقطع فيه اليد. مفهوم فهذا أفضل من ما ذكره الإمام الأحمدي رحمه الله تبارك وتعالى في الكلام على هذا الحديث. وأيضًا استدل بعموم الآية. فقال لك سيدي آية السارق وفالسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. قال لك اللي نقطع الأيدي في كل... لكل سارق ولكل سارقة ولشنا قد نقيد السرقة بكونها في ربع دينار أولا بكونها في حرز أو لا غيرها والجواب عن هذه القضية من الأسهل يكون وهو نقول هذه آية مطلقة وقد قيدتها الأحاديث ولا شك أنه يجوز تقييد مطلق القرآن بحديث السنة النبوية المطهرة طيب فإذن هذه ربع دينار هذا هو الصحيح في هذه القضية قال قطعت كفه اليمنى يعني الذي سرق مالا من حرز وكان هذا المال يساوي ربع دينار فصائعا فإنه تقطع يده اليمنى كف يعني الكف كفه اليمنى لقول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة تقطع أيديهما وهذا محل اتفاق عند علماء المسلمين فإنهم اتفقوا على أن السارقة إذا سرقت المرة الأولى فإنها تقطع كفه اليمنى فإذا سرق المرة الثانية تقطع رجله اليسرى ثم بعد ذلك اختلفوا وبعضهم قال يعني مثل الإمام أبي حنيفة صافي يعزر ويحبس إلى سرق المرة الثالثة يعزر ويحبس كالا إلى خلق وعدد من الأئمة قالوا بخلاف ذلك فقالوا تقطع بعد ذلك كفه اليسرى ثم رجله اليمنى هذا محل خلاف ومحل الكلام بين العلماء لكن بدأت تافقوا على اليد اليمنى والرجل اليسرى يعني في المرة الأولى والمرة الثانية أما قوله هو يكفي الإقرار مرة واحدة فهذا قد أسلفنا الكلام عليه في حد السرقة وقلنا بأن ما جاء من الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بعض الأشخاص أن يقروا أكثر من مرة واحدة فإنه محمول على الرغبة في المبالغة في التثبت والاستثبات وإلا فالصحيح الذي رجحناه في الحصة السابقة هو أن الإقرار مرة واحدة كاف في ثبوت حد القطع على السارق وإذا استدل هنا كما استدل المخالفون في باب الزنا بقصة ماعز وتذكرون قصة ماعز قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسأله واش سارق واش كده حتى أعاد عليه ثلاث مرات وش زنيت حتى عادها عليه ثلاث مرات هنا أيضا استذلوا بحديث قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال السارق ما إخالك سرقت يعني ما أظنك سرقت قال بلى مرتين أو ثلاثا ولكن الحديث ضعيف ونحن قلنا حتى لو كان الحديث صحيحا كما يلحال في حد الزنا في قصة مايز فإن الجمع بين الأحاديث يقتضي أن يقال بأن الإقرار يكفي مرة واحدة ولكن شيء إقرار مرتين أو ثلاثا فهو أجل التسبت فكيف بحالتنا هذه لحالة ماذا؟ لحالة السرقة فإنه الحديث المخالف فيها ضعيف جيد وهذا مذهب مالك والمذهب الشافعي ومذهب الأحناف إلى قال أو شهادة عدلين لأن السرقة مندرجة كغيرها من الخصومات التي ذكرنا في باب الخصومات مندرجة في عموم ما ورد من أدلة, من أدلة القرآنية ومن أدلة الحديثية على الاكتفاء بشهادة العدلين فإذا شهد عدلان اثنان بأن الشخص الفلاني قد سرق المال الفلاني فإنه يعني يتم فيه حد القطع ويندب تلقين المسقط يعني يندب تلقين هذا السارق كما ثبت عند لم يثبت حقيقة الإسناد, الإسناد هو ضعيف عند الإمام أبي داود والنسائي وإن كان صاحب الروضة الندي يقول إسناد الرجال هو ثقات لكن الصحيح أن هذا الحديث ضعيف قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع يعني هذا أقر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت قال بلى مرتين أو ثلاثا ويأخذ من هذا أنه يندب للحاكم إذا جاءه الشخص وأقر لديه أنه يبقى يقول له يلقنو واش سرقت فعلا واش فهمت؟ واش سرقت؟ يقول لي نعم سرقت ما أظنك سرقت؟ بلا سرقت إلى آخره واحد مرتين أو ثلاثة فقلنا لا يجب بحق الحاكم إذا لم يفعل ذلك و بالإقرار للمرة الأولى فإنه لا حرج لكن يندب له ذلك مزيدا من الاحتياط ودرءا للحدود وأنتم تعرفون أن الحدود تدرأ بالشبهات كما أسلحنا قال ويحسم موضع القطع يعني موضع الموضع الذي قطعت فيه اليد يحسم ومعنى الحسم هو الكي بالنار, بالنار وفائدته أن ينقطع الدم لأنه إذا لم يحسم فإن الدم يسيل بغزارة وقد يكون في ذلك هلاك ذلك الرجل، وليس المقصود هلاكه، ولكن المقصود قطع يده فقط. فقد أخرج الإمام الدرقطني وغيره من الأئمة والحديث صححه العلماء من القطان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سارق شملة وحد نوع من الثياب، فقالوا يا رسول الله إن هذا قد سرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خاله سرق فقال السارق بلى يا رسول الله فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم اتوني به فقطع فأتي به فقال تب إلى الله قال قد تبت إلى الله قال تاب الله عليك هذا الحديث هو الأصل في مسألة الحسم هذه ولكنه حديث اسناده لا يثبت اسناده فيه ضعف و إنما الذي يقوي العمل بهذا الحديث هو أن هذا الحسن يكون ضروريا لعدم هلاك السارق. وقلنا بأن هلاك السارق غير مقصود، بل دمه معصوم، دمه معصوم، ولا يحل قتله، وكل ما يمكن أن يتسبب في قتله، فإنه يكون حراما لأن كما تعرفون الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان هذا عدم الحسم عدم حسم يده سوف يؤدي إلى هلاكه فإنه ينبغي يجب على الحاكم أن يحسم يده المقطوع فهمت؟ فإذا هذا حتى إذا لم يؤخذ بصراحة من هذا الحديث الصحيح فإنه يؤخذ من القاعدة الأصولية المعروفة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فهمت؟ أما قوله في الحديث صلى الله عليه وسلم في الحديث فاحسموه فظاهره الوجوب ولكن قلنا أولا الحديث في إسناده ضعف وثانيا تكلم الأئمة على فرض صحة الحديث تكلموا في قضية فاحسموه هذه هل تفيد فعلا وجوب الحسم أم لا وافترضوا افتراضات متعددة مثلا إذا كان السارق نفسه طالبا عدم الحسم هل إذا, كن إذا قلنا بالوجوب فإن الحاكم ما قد يشير الضلبان لما يقول له السارق لأنه يجب عليه أن يحسم وإن طلب منه السارق أن لا يحسم يجب عليه أن يحسم لكن بعض الأئمة قالوا لا إذا طلب منه السارق عتم الحسم فإنه لا يحسمه لأن المسألة فائدتها إنما هي دفع الهلاك فإذا ثبت أن هذا الرجل يعرف في النفس أنه لن يهلك ب هذا القطع بجرين الدم وطلب من الحاكم أن يحسن يده فلا يحسن هذا القضية هذا الخلاف مبني على هذه المسألة قال وتعلق اليد في عنق السارق هذا أيضا أصلها حديث ولكن أيضا اسناده ضعيف وهو حديث أخرجه الإمام يعني أهل السنة عامة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه فعلقت في عنقه إذا ثبت قلنا بأن الحديث ضعيف لكن إذا ثبت هذه المسألة ففائدتها ظاهرة وهي التشهير بهذا السارق وأولا هو يكون زجرا له لأن كما تعرفون الحدود جوابر وزواجر كما يقول العلماء الحدود الشرعية جوابر وزواجر أما كونها جوابر فبمعنى أنها مكفرات للذنوب أنها تكفر الذنب كما جاء في الحديث الصحيح يعني من أتى من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفرة الله مثلا من أت الزنا في الدنيا يك وعوقب بهذا الزنا بأن حد الحد الشرعي حد الزنا فإنه كفارة الله يذهب يوم القيامة ولا ليس في صحيفته الزنا وهكذا بالنسبة للسرقة وهكذا بالنسبة الأمور كلها فهي جوابر أي تجبر و تكفر وهي زواجر بمعنى أنها تسجر الناس تسجر الذي وقع منه العمل أولا عن أن يعيد ويرجع إلى نفس المصيبة التي وقع فيها في المرة الأولى وتسجر غيره إذا رأوه ونظروا إلى حاله وما آل إليه أمره من العقاب الدنيوي فضلا عن العذاب الأخروي فهذا يسجرهم عن أن يقعوا فيما وقع فيه فإذا هذا متحقق في قضية تعليق اليد لأنه أولا هذا الشخص لما ينظر إلى يده التي اقترفت هذه هذا الإثم وهذه الجريرة إذا نظر إلى يده معلقة على كتفه فإن ذلك يكون زاجرا له عن أن يرجع إلى هذا الذنب العظيم وكذلك الناس إذا نظروا إلى تلك اليد المعلقة بذلك الشكل القبيح فإنهم تكون النتيجة أنهم ينزجرون عن السرقة مخافة أن يقع لهم مثل ما وقع لذلك الشخص ويعني هنا يحضرني بعض الأبيات وقعت أبيات الشارية وقعت في قضية قطع اليد وكذا فإنه بعض الزنادقة وتعرفون أنه في فترة من الفترات الإسلامية ظهر قوم من الزنادقة أنكروا كثيرا من الشرائع الإسلامية بعض الزنادقة يعني أراد أن يقارن بين الشرائع الإسلامية بين شريعة الحد حد السرقة وشريعة الدية قال يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري تناقض ما لنا إلا السكوت قلنا هذا الزنديق يقول هذه هذا اليد يعني ديتها مئة من الدنانير العسجد هو الذهب فما بالها تقطع في ربع دينار فأجابه لبيب فطن لبيب فطن تنبه إلى المقاصد الشرعية العظيمة وإلى هذه الحكمة الجليلة التي في هذا الشرع الحنيف فقال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري يعني أغلاها ماذا وجعلها غالية عز الأمانة هذا الرجل أمين فضربه شخص آخر فقطع يده الأصل في تلك اليد أنها أمينة فإذن تودى بدية اللي هي خمسمائة دينار وأرخصها ذل الخيانة لما خانت هذه اليد أصبحت لا تساوي شيئا لذلك تقطع في ربع دينار ما ربع دينار شيء ليس قال فافهم حكمة الباري إنما ذكرتها عرضا في هذا السياق قال ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب أي إذا كان ذلك بعده فإنه يجب الحديث أوردناه آنفا حديث صفوان بن أمية وقال لله النبي صلى الله عليه كان ذلك قبل أن جئتني به يعني إذا رفع السارق إلى الحاكم فإنه يجب إقامة الحد ولا تحل الشفعة بعد ذلك وأستدفعنا أيضا في الحصة السابقة حديث ماذا؟ حديث المخزومية حديث المخزومية التي قطع التي كانت تجحد العارية وسنتكلم عليها إن شاء الله تبارك وتعالى وقلنا أنها أيضا من الأدلة على عدم جواز الشفاعة في الحدود الشرعية إذا وصل ذلك إلى الحاكم أما قبل وصوله إلى الحاكم المسلم فإنه في ذلك الوقت يمكن أن تشفع لا حرج حيث أصلمة الديش أصلنا عند الحاكم وما لا تشي به ويعني تغفر له تلك السارقان لسرقوا وتقول هذاك لما لم يكن مشكل إلهي وهذا أمر وأيضا قد أخرج الإمام النسائي وغيره من أصحاب السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود بينكم تعافوا الحدود بينكم يعني واحد يقف يالآخر في هذا الأمور هي الحدود الشرعية فما بلغني من حد فقد وجب وذكرنا آنفا لحكمة من هذه المسألة ألاش إلى وصل الحد إلى الحاكم فإن المسألة تتغير وهذا أمر عليه عامة أهل العلم قال ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال لحديث أمر بن شعيب عن أبيه عن جده السابق ذكره ففيه هذه المسائل كلها التي ذكرنا لا قطع في ثمر ولا كثر هذا ذكرنا الحديث فيه وذكرنا معنا ما لم يؤه الجرين والجرين هو المكان الذي يوضع فيه الثمار توضع فيه الثمار فإذا كان في الجرين أنه في حرز فإنه يقطع فإذا لم يكن في الحرز فإنه يق... فإذا لم يكن في الحرز فإنه لا يقطع فيه إذا أكل ولم يتخذ خبنة أي لم يأخذ في حضنه وإلا كان عليه ثمن يعني في هذه الحالات كلها التي لا يكون فيها القطع يكون خلاف القطع وما هو الثمن مرتين وضرب نكال هذا تكلمنا عليه آلفا قال وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع لحديث أخرجه الإمام أحمد أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مُخْتَلِسٍ قطعا. لفظ الحديث هو نفسه لفظ المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وهذا اتفق عليه أهل العلم كافة فأما الخائن فهو الذي يأخذ المال وهو يظهر النصحة لمالك المال مثلا مالك المال أعطاه مالا وكذا وتي تجر فيه ويظهر له أنه ينصح لا كانت مشكلة وكل شيء يعمل جيداً إلى آخره لكن في الحقيقة يأخذ من ذلك المال هذا لا قطع عليه ثانيا قالوا المنتهب الفرق بين المنتهب المختلس المنتهب قال من ينتهب المال على جهة القهر والغلبة والمختلس هو الذي يأخذ المال عن طريق الخلسة بشكل خلسة يأخذ المال هؤلاء كلهم ليس فيهم قطع اللي فيه القطع هو الذي يأخذ المال الذي أحرزه صاحبه ويسرقه ويصح أن يوصم أن يسمى بأنه سارق لأنه حتى الذي يسمى عندنا مثلا النشال هذا الذي تياخد ال مثلاً الشالف، المحناد اللي يكونوا في الطوبيسات المسائي تياخد البصام مثلاً أو شيء من هذا القبيل هذا لا لا يسمى سارقة لغة لا يسمى سارقة لغة وعليه فلا قطع عليه لا يسمى سارقة لغة ولكن هذا يدخل في باب مختلس هذا يدخل في باب مختلس طبعاً حل قطع عليه مت يعنيش أنا أنا غادي نفرح وبيوم نشطوبيل لكن لكن ما أنا أنه يعذزر ويؤد و لكن هذا الحد هذا الدرجة هذه أنه تقطع يده لا إنما تقطع يده اللي السرقة التي يسمى سرقة ونفس الشيء تكلم العلماء مثلا على نباش القبور وأيضا عندهم خلاف فيه واش نباش القبور يعني يتين نباش القبر وعرف بأن هذو كل ناس اللي دفنوا ذاك الميت رأى دفنوا معا شي, شي شي حاجة معتبرة من المال وشي حاجة ومشان نبش هذاك القبر ولا نبش غير لأجل الكفان أو لأجل الصندوق أو شي حاجة قالوا واش هذا سرق صح أنه لغة ليس بتارق أنواش يقطع أو لا يقطع خلاف بين العلماء أيضا فالمقصود يعني لما تتأمل في كلام أهل العلم في مسألة الحدود الشرعية هذه يظهر لك أن الحدود الشرعية جوئلات زاجرة بحيث ماشي الحد الشرعي لما يطبق في الدولة الإسلامية ما مكن غير كما يصوره بعض العلمانيين وبعض المرتدين والزنادقة مكن هر الرؤوس تقطع والأيادي تقطع والجلد والرجم وكذا لا الأمر ليس بهذه السهولة وأسلفنا حديث إدراء الحدود بالشبهات وغيرها من الحديث فهذه الحدود يطبق منها شيء قليل وتكون زاجرة عن أن يقع الناس في أمثالها وتكون زاجرة عن أن يقع الناس في أمثالها قال وقد ثبت القطع في جهد العارية هذه هي من المسائل المختلفة فيها الذي يجحد العارية تعرف شنو يجحد العارية؟ يعني مثلا يستعير منك أعطني شيء مثلاً شيء كتاب إذا كانوا يساوي ربع دينار وقلنا تأخذ الكتاب ثم يجي عندي وتقول لي يجدك الكتاب ديالي ما أعطيتني تجحد. هل هذا الشخص الذي يجحد العارية بهذا الشكل هل تقطع يده أم تقطع خلاف بين العلماء وقال هنا إذا خرجوا من الجميع وذكر حكمه مستقلاً قالوا قد ثبت القطع في جحد العارية أين ثبت؟ ثابت في حديث المخزومية أسلفنا أنها كانت تجحد العارية فلما ثبت ذلك عليها وتكرر منها أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع فقطعت يده هذا هو الدليل على هذه المسألة وذهب إليه جماعة من العلماء وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع لا تقطع يد جاحد العارية قالوا لأن جاحد ليس بسارق اللغة لا يسمى واللي ورد عندنا أنه, أنه يقطع هو من؟ هو السارق اللي ورد عنا في الكتاب والسنة أنه يقطع هو السارق فإذن هذا ليس سارقا فقلنا لهم حديث المخزومية كيف شأن عملوا فيه؟ قال ثبت في حديث المخزومية في بعض روايتها بهذا اللفظ أنها سرقت مشي أنها كانت تستعيد المتاع وتجحد ولكن أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في حديث المرسل أنها سرقت حليا إذن للعلماء في هذا مسلكان إما أن يقال بأن هذه الروايات اللي فيها السرقة وحتى إن صحت فالمقصود بها غير راوي تصرف في المعنى هي في حقيقة كانت تجحد العارية فهو قال جحد العارية من باب السرقة فقال سرقت تصرف وعليه كانت تجحد العارية وعليه ثبت القطع المسلك الثاني أنها جحدت العارية وأنها سرقت في نفس الوقت يعني سرقت حاجة وجحدت العارية يعني جمعوا فيها بجوج فثبت عليها القطع لا لأجل جحد العارية ولكن لأجل السرقة فإذا للعلماء في هذه القضية مسلكان والترجيح فيها صعب ولكن يعني حديث المخزومية صريح جداً وهذه الروايات الأخرى يعني فيها شيء من الضعف قلنا فيها الحديث المرسل وفي آخرها فحديث المخزومي صريح وصحيح ودال على ثبوت القطع في جهد الآية الآن قلت لي لما يش ما ما وش سارق لغتان أو قلت لي قضية الحرز ولا هذا هذه قواعد كلها عامة ولكنها مخصوصة بهذا الحديث ما الآن حد القذ هذا سهل ليس فيه كثير من الكلام قال من رمى غيره بالزنا وجب عليه الحد القذف ثمانين جلدة ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين وإذا لم يتوب لم تقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا جل هذه المسائل أخذناها أو هي معروفة من رمى غيره بالزنا وجب عليه الحد القذف ثمانين جلدة لقول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين والآية في سورة النور مباشرة بعد قصة الإفك إذن هذا أمر متفق عليه الآن هناك خلاف فقط في العبد هل يجلد نصف حد الحر أم لا لكن لا يهمون هذا الحكم خصوصاً الحدود الشرعية أصلاً يعني ما زلنا ليست مطبقة لعدم وجود الدولة الإسلامية فضلاً عن أن تطبق على العبيد الذين هم غير موجودين بحكم أن الرق أيضاً أصبح غير موجود فإذا قضية لا حاجة تبين إلا أن ندخل في مثل هذا الخلاف وهذه المسائل ليست مطبقة ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى سعينا الأكبر ينبغي أن يكون لأجل إعادة الخلافة الإسلامية والدولة الإسلامية الراشدة التي تطبق هذه الحدود الشرعية فإذا قامت دولة الإسلام هذه التطبيقات الفقهية تصبح في غاية السهولة وفي غاية اليسر طيب قلنا مرة ما غيره بالزنا وجب عليه حد القذف ومما ينبغي أن يتنبه له هو أنه بعض الناس، بعض الفساق في هذا الزمان يكثرون من الـ الـ الكلام الذي قد يكون نوع قذف بحال واحد مثلا يتكلم على أخر ويقول فلان ابن الزانية مثلا هذا قذف صريح، هذا قذف صريح وهذا ينبغي أن يرفع، يعني لما يكون الحاكم مسلم ينبغي أن يرفع إلى الحاكم وكذا في في غياب الحاكم المسلم إذا لم يقام عليه الحد فهذا قد باء بهذا الاسم باء بإثم القذف ولا يوجد شيء يكفر هذا الذنب فإذا خصويته وإلى الله ويستغفر وكذا يعني القضية صعبة جدا ثم لا تقبل شهادته إلى غير ذلك قال ويثبت ذلك بإقراره مرة لما سلف من الأدلة في هذه القضية قد أسلفنا الكلام عليها مرارا وفوق هذا في قضية القذف بالذات لا يوجد أي دليل يدل على التكرار على وجوب التكرار أو استحبابه أو بشهادة عدلين هذا أمر أيضا واضح وأدلته معروفة لاندراج هذه المسألة في عموم أدلة الكتاب والسنة الدالة على شهادة العدلين وإذا لم يتب لم تقبل شهادته تكلمنا عليها آنفا في باب الخصومات لما تكلمنا على شروط الشاهد وقلنا أنه لا تقبل شهادة القاذف وتكلمنا عن القضية بما يغني عن الإعادة قال فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد للآية واضح الآية في هذه المسألة فإن الله سبحانه وتعالى يقول ثم لم يأتوا بأربعة شهداء مفهوموا أنه إذا أتوا بأربعة شهداء فإنهم لا يجلدون ثمانين جلد أي يسقط عليهم القذف فإنه إذا أتوا بأربعة شهداء بدل أن يحده وحد القذ يحد من؟ يحد ذلك الشخص حد الزنا الزنا لأن أسلفنا أن من الأشياء التي تثبت بها, يثبت بها حد الزنا أربعة شهداء وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا يعني إذا أقر المقذوف بالزنا فأيضا هذه بيّنة من البيّنات التي تكلمنا عليها أنفا لتوضح وتبرهن على أن هذا القذف ليس فرية ولكنه شهادة ولكنه نوع شهادة فإذا إذا أقر بالزنا فإنه يحد هذا الشخص يحد حد الزنا ويسقط حد القذف على القاذف وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله أنه حد أهل الإفك وكانوا ثلاثة وثبت أيضا من فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قاموا بهذا الحد الشرعي كما في قصة المغيرة بن شعبة وقد أسلفنا الكلام عليها وقلنا أن النصاب لم يكتمل فيها إذ شهد ثلاثة والرابع رفض أن يشهد أن يشهد أو أتى بشهادة ناقصة فحدهم عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه حد القذف لهؤلاء الثلاثة وكان منهم أبو بكر رضي الله عنه فهذا آخر ما نأكده إن شاء الله تعالى في هذه الحصة وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم والحمد لله رب العالمين